الحمد م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة سيد حاج رحمه ا لله يقدم لكم هذه الحمد لله الذي م الحمد ا د ة لله ل كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خ ل ف ة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا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 وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله منذ أ ن خلق الله الخليقه وفلق ا ل ح ب ة و ب ر أ ا ل ن س م ة واستقر ا ل إ ن س ا ن وعاش فوق بساط ا ل أ ر ض وتحت أ د ي م السماء عاش تتنازعه دوافع الخير ونوازع الشر و أ ر س ل الله الرسل تترى و أ ن ز ل الكتب م ت ع ا ق ب ة ليحيا ا ل إ ن س ا ن في دنياه طيبا وليعيش عنصرا صالحا ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا أ ص ل ح الله ا ل أ ر ض بالرسالات وقوم الله ا ل ح ي ا ة بالنبوات وبهاديات الشرع وثوابت ا ل أ خ ل ا ق غير أ ن ا ل إ ن س ا ن اجتالته الشياطين ف أ ف س د في ا ل أ ر ض وخرج عن ا ل ج ا د ة وبذلك مسخت ا ل ف ط ر ة وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا واعتدى بعض البشر حتى ق ت ل ا ل أ ن ب ي ا ء وعتوا على رسل الله عز وجل وخرجوا على أ و ا م ر ه سبحانه و ك أ ن ي ب ا ل ب ش ر ي ة تعيش نفس تلك ا ل ح ا ل ة نحن نعيش في عصور تسودها ا ل م ا د ي ة ا ل ب ح ت ة و ا ل ن ز ع ة ا ل ا ل ح ا د ي ة مع الانغماس في الشهوات والاستغراق في الملذات والنظره ا ل م ا د ي ة و ا ل إ ب ا ح ي ة والانحلال والفجور والتردي نعيش عصر الفوضى ا ل ف ك ر ي ة والعبث ا ل أ خ ل ا ق ي والقيم حقيقه ت لا أ ت ح د ث عن أ م ة ا ل إ س ل ا م إ ن ن ي أ ت ح د ث عن العالم بما تربطه من روابط ا ن س ا ن ي ة يعيشون في ب ق ع ة تسمى ا ل أ ر ض إ ن هذه ا ل أ ر ض أ ر ا د ه ا الله أ ن تكون ص ا ل ح ة ولن تصلح ا ل أ ر ض إ ل ا بوحي من عند الله معصوم و إ ل ا بشرع من عند الله هاد للناس و إ ذ ا خرج ا ل إ ن س ا ن على ش ر ي ع ة الله وعتى على أ و ا م ر الله تابى سنن الله إ ل ا أ ن ت ت د خ ن لتحسم الفوضى فتقع الزلازل و ا ل أ ع ا ص ي ر والرياح والبحار وكلها في ملك الله جل جلاله والمؤمن عقيدته أ ن ا ل أ س ب ا ب ب م س ب ب ا ت و ع ق ي د ة المؤمن ا ل ح ق ي ق ي ة أ ن ه لا يقع في كون الله ولا يحدث شيء في هذا ا ل أ ر ض إ ل ا ب أ م ر الله وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله إ ن الله كان عليما حكيما وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن عالمنا اليوم تتسوده الأعاصير اليوم المدمرة تتسوده والزلازل ا ل م ه ل ك ة و ا ل أ م ر ا ض ا ل ف ت ا ك ة والانقسامات ا ل م ز ع ج ة والحروب ا ل م ح ر ق ة وكلما أ ط ف ا و ا الحرب في ج ه ة اتخذت في أ خ ر ى وما ذاك إ ل ا ل أ ن ا ل ب ش ر ي ة تصر على ذات الفوضى والخروج على ش ر ي ع ة الله إ ل ى الالحاد و إ ل ى البشر و إ ل ى الناس بعيدا عن ه ا د ا ت الشرع ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا يقرر ا ل ق ر آ ن ح ق ي ق ة م ه م ة عن القرى ولفظ القرى في ا ل ق ر آ ن لا يطلق على ق ر ي ة ن ا ئ ي ة أ و كما يعتقد بعض الناس ف يعيشون ي في قطاط ي أ و في خيام لا والله إ ن لفظ ا ل ق ر ي ة يحوي المدائن التي كانت في يوم من ا ل أ ي ا م م ع م ر ة أ ل م تر ى كيف فعل ربك بعاد إ ر ا م ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد حضاره وعلوا ت و و ل لم يخلق مثلها في البلاد ت ي في وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي ا ل أ و ت ا د الذين طغوا في البلاد ف أ ك ث ر و ا فيها الفساد فصب عليهم ربك ص و ت ع ذ ا ب وليس بالضروري أ ن يكون ص و ت العذاب كما يظن بعض الناس أ ن ي أ ت ي هذا العذاب بملك يقلب ا ل ق ر ي ة أ و ا ل م د ي ن ة لا والله ف إ ن بعض الزلازل وبعض الفتن وبعض الوقائع و ا ل أ ح د ا ث التي تتناقلها وكالات ا ل أ ن ب ا ء تدل على ذلك تدل على أ ن لله ق و ة و أ ن الله قاهر فوق عباده و أ ن سنن الله عز وجل يجريها لا تحاوي ولا تجامل و أ ح ي ا ن ا تحل بعض الوقائع قريبا من دارهم عسى يتعظوا أن ويستعجلونك ب ا ل س ي ئ ة قبل ا ل ح س ن ة وقد خلت من قبلهم المثلات والمثلات ما حصل, ل... ما حصل للسابقين ممن كانوا وعلى نهجكم وعلى صورتكم م م اخلاقا سلتموهم أ ودينا و ش ر ع ة وخروجا على أ و ا م ر الله سبحانه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من أ ر س ل ن ا عليه حاصبا ومنهم من أ غ ر ق ن ا ومنهم من خسفنا به ا ل أ ر ض كل هذه تدل على أ ن هذه أن أن سنن الله عز وجل ا ل م و ج و د ة في الكون تتدخل وما في ذلك شك إ ن الزلزال البحري الذي أ ص ا ب بحر الصين الجنوب ي و أ ص ا ب بعض الدول في آ س ي ا وبلغت ح ص ي ن ة الناس في ثواني م ع د و د ة أ ر ض تتحرك وتميت من تحت أ ق د ا م ه م ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في ديارهم جاثمين أ ر و اشباح ح أ بلا أ ر و ا ح جاثمين أ ص ا ب ه م الموت وموت الزلزال مخيف ي خ ط ع القلوب بعض الناس ي ب د أ ليصور لنا الزلزال في ص و ر ة ع ل م ي ة ليقول أ ن بعض التفاعلات في داخل ا ل أ ر ض تحركت ما الذي جعل التفاعلات تتحرك وما الذي جعل في الأرض, تح... جعل في الأرض تفاعلات؟ جعل في ولماذا تحركت في هذه اللحظات وفي هذه ا ل أ ي ا م و أ ي ن كانت من ذي قبل ولماذا لم تتفاعل إ ن المؤمن ينبغي أ ن لا يكون ماديا ً بحتا في تقييمه وقراءته ل ل أ ح د ا ث ينبغي أ ن ي ق ر أ ا ل أ ح د ا ث من خلال الشرع ومن خلال ا ل ق ر آ ن لقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ ف ل ا تعقلون وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظالمه ثم ا ن ش أ ن ا بعدها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 المتماثلين في ا ل أ خ ل ا ق و أ ي م ا قوم أ و ح ض ا ر ة أ و أ م ة و ك أ ي من ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبان أ م ر ه ا وكان ع ا ق ب ة أ م ر ه ا خسرا ولذلك ينبغي أ ن يقف أ ه ل ا ل إ ي م ا ن بتاني تام مع هذه الوقائع ومع هذه ا ل أ ح د ا ث لماذا يهلك ال... الله القرى إ ن القرى التي أ ه ل ك ه ا الله عز وجل ك ث ي ر ة ولكن أ خ ط ر ما في ذلك أ ن الناس ي أ م ن و ن مكر الله عز وجل أ ف أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل افامنوا ل ق ر ى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون؟ مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون افمن أ الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض أ قال عالم امريكي ان قوه الزلزال الذي ضرب اسيا في الايام الفائته يساوي عشره اضعاف القنبله النوويه عشرة أضعاف قنبلة النووية في تواني حتى لا يغتر مغتر ب ق و ة وحتى لا يفرح فرح بطغيان وحتى لا يتمادى م ت م ا د ي ليتهم يرجعون إ ن الله عز وجل قادر وذلك لتحل قريبا من ديار بعض الناس ليتعظ غيرهم وبعض الناس ك أ م ر ي ك ا و ك إ س ر ا ئ ي ل يمدهم ربهم قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون إ م ا العذاب و إ م ا ا ل س ا ع ة فسيعلمون من, من أ ض ع ف ناصرا و أ ق ل عددا إن ه ؤ ل ان ء ا ا ل ط غ ي إن هؤلاء المتجبرين و ا ل ط غ ا ة لم, لم يتعظوا إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة وقد قال عالم أ م ر ي ك ي متخصص في الجيولوجيا ب أ ن ق و ة الزلزال تساوي ع ش ر ة قنابل ن و و ي ة لو القيت عشر قنابل ن و و ي ة لا تحدث ا ل أ ث ر الذي أ ح د ث ه زلزال لا يعرفون من أ ي ن أ ت ى أ ف أ م ن الذين مكروا, مكروا السيئات أ ن يصف الله بهم ا ل أ ر ض أ و ي أ ت ي ه م العذاب من حيث لا يشعرون أ و ي أ خ ذ ه م في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ي أ خ ذ ه م على تخوف كل هذا ليدلل ا ل ق ر آ ن ويقود ا ل ب ش ر ي ة إ ل ى أ ن الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل و أ ن ه سبحانه أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وما كان ربك مهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا مصلحون وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف ليس ظلما بما كانوا يصنعون سبحان الله هذا ا ل ق ر آ ن حكمته أ ن ه تقع الوقائع و ا ل أ ح د ا ث فيتلى فيظل غضن ط ر ي ا ك أ ن م ا أ ن ز ل للوقائع و ا ل أ ح د ا ث ا ل م ع ا ص ر ة التي نعيشها وضرب الله مثلا ق ر ي ة في آ س ي ا في أ م ر ي ك ا في أ و ر و ب ا في افريقيا في أ ي مكان كانت آ م ن ة م ط م ئ ن ة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ما كانوا يحسون ولا يشعرون أ ن العذاب ي أ ت ي ه م يا نائما بالليل مسرورا ب أ و ل ه إ ن الحوادث قد يطرقن اسحارا قد ي أ ت ي هذا في وقت السحر ولذلك فكفرت ب أ ن ع م الله وهذا تقديم عجيب الكفر ب أ ن ع م الله منتشر اليوم في ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ل ا ح د ة الذين ي ت ج ر ؤ و ن على الدين الذين ي ج ت ر ؤ و ن على ا ل ش ر الذين يطعنون في ا ل إ س ل ا م كل هؤلاء كل هؤلاء وما أ ح ل م الله وما أ ح ل م ربنا عليهم وما أحلم ارحم ل ل ه بهم وما أ الله بهم بالرغم من هذا ولكن هذه الزلازل تصيب أ ق و ا م ا وتترك من و اعتى منهم لعله يرجع أ و ليؤخذ بعد ذلك أ خ ذ عزيز مقتدر قال الله سبحانه بعد أ ن قص نبا القرى ق ر ي ة ا ل ق ر ي ة نوح ولوط وشعيب وهود وصالح قال وتلك القرى ذلك من أ ن ب ا ء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أ غ ن ت عنهم آ ل ه ت ه م التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء م ربك وما زادوهم غير تتبيل تخشيل وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى محدثا عن شؤم المعاصي والذنوب قال ما الذي أخرج اخرج ل ل الجنة الذي و ا ما د ي ن من أ الوالدين من ا ل ج ن ة وما الذي أ خ ر ج إ ب ل ي س اللعين من م ن ك و ت السماء طرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبدله بالقرب بعدا وبالجمال قبحا وبالجنه نارا تلظى ما الذي اغرق اهل الارض كلهم على عهد نوح حتى على الماء فوق رؤوس الجبال اتظن البشريه ان هذا لا يتكرر ايعتقد الناس ان هذا لا يعود حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟, الجبال فماتوا عن اخرهم ما الذي أ ر س ل على قوم عاد ريح صرصر ع ا ت ي ة إ ن الرياح من جند الله هذا الهواء إ ن أ م س ك ه الله مات الناس و إ ن أ ر س ل سرعته مات الناس س ر ع ة الموج والزلزال خمسميه كيلومتر في ا ل س ا ع ة س ر ع ة الطياره الموج سرعه ط ب ي البحر في البحر ده مش بحر ا م س ك ي ن البحر ده في ل ح ظ ة وصل س ر ع ة الموج زي طيارة زي س ر ع ة ا ل ط ي ا ر ة هذا ما قالت المصادر ا ل إ خ ب ا ر ي ة و ا ل ع ل م ي ة المتخصصه في هذا المجال يا سبحان الله ريح صرصر ع ا ت ي ة تنزع الناس ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل خ ا و ي ة ف إ ذ ا بهم قد ا م ت ل أ ت ا ل أ ر ض بجثهم وما الذي أ ر س ل على قوم ثمود ا ل ص ي ح ة صيحة قطعت قلوبهم في أ ج و ا ف ه م فماتوا عن آ خ ر ه م وما الذي رفع قرى قوم لوط فجعل عاليها سافلها و أ م ط ر عليها حجاره من سجيل منضوب م س و م ة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أ ر س ل على قوم شعيب والايكه ومديا سحاب العذاب كالظلل لما استقر فوق رؤوسهم أ م ط ر ت عليهم نارا تلظى ما الذي أ غ ر ق فرعون وجنده ا ل أ ر و ا ح للغرق والاجساد للحرق النار يعرضون عليها غ د و ة و ع ش ي ة ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا أ ال فرعون أ ش د العذاب ما الذي ص ل ت على بني إ س ر ا ئ ي ل قوم ا و ل و ب أ س شديد يجوسون خلال الديار وكان وعد الله مفعولا وما الذي جعل الله ي ت أ ذ ل ه م ويقسم سبحانه بنفسه ليبعثن عليهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من يسومهم سوء العذاب إ ن ه الطغيان وباختصار إ ن أ س ب ا ب ا ل ح ل ا ك أ و ل ه ا في الكفر و ا ل إ ل ح ا د و إ ن العالم اليوم العالم اليوم والله كنت أ ت م ن ى أ ن ت ل ق ل هذه الخطبه ب آ ي ا ت ه ا إ ل ى الكفار ا ل م ل ا ح د ة بلغاتهم على ا ل ب ش ر ي ة أ ن تقلع من الكفر و ا ل إ ل ح ا د ما الله الذي يحارب ان ب ص ش ربك لشديد إ ن ه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد و أ س أ ل الله أ ن تقر أ ع ي ن ن ا بزلزال يدمر أ م ر ي ك ا وما ذلك على الله بعزيز وحتى لا يظن بعض الناس فعال لما يريد قال ل ت ت أ ك د هل أ ت ا ك حديث الجنود إ ن لم تكن م ت أ ك د ا ومستيقنا أ ن الله فعال لما يريد و أ ن ه ي أ خ ذ أ خ ذ عزيز مقتدر و أ ن ه ينتقم و أ ن ه يحرك جنوده من, ال... من, ال... من, ال... من الريح ومن البحار و ا ل أ ر ض تميد من تحتهم يا سبحان الله كنت أ ت أ م ل حديثا في البخاري حديث, أب... حديث ابي ه ر ي ر ة يقول صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ش ر ا ت ا ل س ا ع ة أ ن تكثر الزلازل ك ث ر ة الزلازل علام من علامات ا ل س ا ع ة يا سبحان الله رجفت ا ل م د ي ن ة في عهد عمر بن الخطاب م ر ة رضي الله عنه فجمع أ ه ل ا ل م د ي ن ة كلهم في صعيد واحد ووقف فيهم خطيبه قال عما إ ن ا ل أ ر ض من تحتنا مادت وما مادت بنفسها ا ل أ ر ض نفسها م س خ ر ة يعني ا ل أ ر ض ما عنده ا مزاج تقوم بس في اللحظه ا ل ف ل ا ن ي ة تقوم تتحرك ما على كيفه وليدرك الناس في الزلازل ق ي م ة و ا ل أ ر ض ب س ا ط ة ليدرك الناس والارض بعد ذلك دحاها أ خ ر ج منها ماءها ومرعاها والجبال أ ر س ا ه ا ليدرك الناس ن ع م ة بسط ا ل أ ر ض ودحيها قال لهم أ م ا إ ن ه ا رجفت و أ م ا إ ن ه ا لم ترجف بنفسها و إ ن ك م أ ح د ث ت م في ا ل م د ي ن ة حدثا أ م ا و إ ن ه ا لو عادت لاساكننكم لا أ فيها أ ب د ا قال لهم تاني لو حصل زلزال ب ش ر ع فشوب م ر ق من البلد قال、لهم. معناها ما في زلزال ب يحصل ساكت ما في زلزال ب يحصل ساكت قل له م ا و إ ن ه ا لم تمد بنفسها يعني ما عندها م ز ا ج الواطاء في, في الصين ولا في أ ي مكان ولا, ولا في مالزيف ولا يسمى ش و ن يقول الله ب ر ك وتحرك مزاجه يعني ما مزاجه وما عرف كيف تحركت ب أ م ر ربها ويوم ا ل ق ي ا م ة تحدث أ خ ب ا ر ه ا ب أ ن ربك أ و ح ا لها وذلك زلزال كبير وفي اخر ا ل س ا ع ة ثلاث زلازل ع ظ ي م ة خ ص ف بالمشرق و خ ص ف بالمغرب و خ ص ف ب ج ز ي ر ة العرب وبعدها تقوم الساعه ة و ت ولا و تقوم ا ل س ا ع ة حتى يهلك بعض الناس بالخسف والقذف والمسخ قالوا انهلكوا وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث ايها ا ل ا ح ب ة الكفر والالحاد اكبر واعظم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 فكفرت ب أ ن ع م الله كفر النعم والمعاصي تبدل العافيه سقما والرضا من الله ص خ ط ا والستر ف ض ي ح ة أ ع و ذ بالله و إ ن اشر العقوبات الا يشعر المعاقب ب ا ل ع ق و ب ة ل ي س د ر في غيه ويتمادى في ضلاله وبعد ذلك ليؤخذ و إ ن الله ليملي للظالم حتى إ ذ ا أ خ ذ ه لم يفلته والله مصير ا ل ب ش ر ي ة بهذا ا ل إ ل ح ا د وهذه ا ل ظ ل ا م ي ة ا ل ح ض ا ر ي ة وهذه ا ل م ا د ي ة ا ل ط ا غ ي ة موذن بشر كبير إ ن لم يتنبه الناس كفر النعم ثالثها فساد ا ل أ خ ل ا ق وانهيار القيم قال سبحانه و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نهلك ق ر ي ة أ م ر ن ا مترفيها ليس أ م ر ا شرعيا ولكن أ م ر ا كونيا وكانوا من قبل احسنوا ج ف ما أنت أ اساسا النجف ن قصره جزاز كله قصر ج ز ا ز قال بجي ب ت خ ي ل و ا ب ح ر ما جزاز الكلام دا, متين. الكلام دا قبل تقريبا ث ل ا ث ة سنة ألف ت ق ر ي ب الف ق ب ثلاثة ل أ س ن ة في قصر كان في الدنيا دي في الشام كان من جزاز ممرض وكمان جزاز أ م ل س البشريه ما ما ما لا يزعم انهم تطوروا لم يتطوروا حتى ولو تطوروا وكانوا ع ا د وثمود وقد تبين ل م من م ك ه م ز ي ن لهم ل ش ي ط ا ن أ ع مستبصرين ا ا ل ل ه فصدهم م عن ب ي ل وكانوا م س يلحتون من الجبال بيوتا فارهين و إ ذ ا بطشوا في ا ل أ ر ض بطشوا جبارين ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون التي لم يخلق مثلها في البلاد و ك أ ي من ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت أ ه ل ك ن ا ه م فلا ن ا ص ر لهم سبحان الله أ م ر ن ا مترفيها ب أ س ا س ا ت ه م ا ل ف خ م ة أ ح س ن أ س ا س ا ورؤيا منظرا رؤيا من الرؤيا منظرا مناظرهم كانت ج م ي ل ة و أ ش ك ا ل ه م سمحه وناس كانوا يكشروا وقيافه واي ح ا ج ة لكنهم كانوا بعيدين عن ا ل ش ر ي ع ة و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نهلك ق ر ي ة أ م ر ن ا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ب أ ي شيء فدمرناها تدميرا وبعد ذلك وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو وقد يكون تدمير ب أ ن تنتهي ا ل ح ض ا ر ة ب أ ن ي خ ت ت ل أ ص ح ا ب ه ا و أ ن تفنى وتزول و ت ض م ئ ن يا سبحان الله ما أ ع ظ م الله وما اجل الله الفساد ولا تقل و أ ن الفساد بعيد وبالتالي أ ن العذاب بعيد لا تقل و هذا غدا غدا شنو لا ما غدا اليوم ا ل س ا ع ة ا ق ا د م بالليل أ م ش و ا ر ع الخرطوم تخشى من الخزف ومن المسخ ومن ا ل ق ذ ف الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجه الاحتفال ب ر أ س ا ل س ن ة فسادا وانحلالا وطغيانا و ج ر ا ة على الدين وخروجا على الشرع سوف ترى ذلك سوف ترى الكاسيات في الشوارع انفلت حتى الموجود في الشوارع النظام العام ينفلت و ي ب د أ الناس ي م ا ر ث و ن ذات الطقوس وذات التقاليد ا ل غ ر ب ي ة شوف ش ا ر ع ا ا ل بصفار ي يقول لك كل س ن ة وانت طيب ويعني شنوه ألا ترى, أن بقلب الا ترى ان الفضائيات تمكن أ ن تكون س ب ب من أ س ب ا ب الهلاك والزلازل في ا ل أ م ة أ ل ا ترى ذلك من المناظر التي تعرض والانحلال الذي يكون حسنا ل له يقول لك راس ا ل س ن ة في ناس عندهم مزاج يقول لك يكون ص ا ح ق ا ك عشان يحضر س ن ة الفين وخمسه يعني شلون قول بجي صاحي يعني شنو قمت الليل سبحت بالاذكار استغفرت بالاذكار سبحت رب العالمين في ناس وهم عندن وهم يقول ليك الساعه ا ل ر ن د ي ك و ن صاحبه عشان نتحول قال من الفين و ا ر ب ع النايم برضو ت ح و ل ما جاتوا ء عوجه والف ي سجن كوبر برضو ت ح و ل ما جاتوا ء عوجه ماله يعني شنو يعني هل تتحول ده تحول في شوارع خ ط و م والناس لابسين كيف بيصير ويضحكوا ويهزروا مع بعض و ا ل ب ل ا د يرفعوا ت و أ ي ن ا ل س ل ط ة و أ ي ن ا ل س ل ط ة و إ ذ ا رجال ا ل أ م ن الذين عليهم أ ن يحفظوا أ م ن ا ل أ م ة القيم والاجتماع ي و أ ي ن ا ل ش ر ط ة و أ ي ن من عليه أ ن يحفظ القيم و أ يصون ا ل أ خ ل ا ق العذاب لا تظن العذاب بعيد العذاب صفات إ ذ ا وقعت هذه الصفات في أ م ة عذبها الله ودمرها الله ولذلك قال و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نهلك ق ر ي ة قرية, قرية أ م ر ن ا مترفيها ففسقوا فيها بعد ذلك فحق عليها القول فدمرناها تدميرا من أ س ب ا ب العذاب تفشي الزنا تفشي الزنا و أ خ ل الربا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي م ا ق ر ي ة ظهر فيها الربا والزنا آ ذ ن و ا أ ن ف س ه م عذاب الله يعني قول الله تعالى عذبنا بس أ ي م ن ط ق ة الزنا ت ب فيها والزنا ت ب فيها قالوا لي ل ه الله ا تعالى ع ذ ب ن ا د ه معنى الكلام والعذاب إ خ و ا ن ي ما بالضروري يكون زلزال ممكن يكون عقد ن ف س ي ة و أ م ر ا ض ف ت ا ك ة ومعايش جباره زي ما بقولوا الناس و إ ن كان أ ن ا ما مقتنع إ ن ه المعايش جباره أ ن ا مقتنع إ ن ه المعايش عند الله ما جباره أ ن ا بقولوا معايش جباره ده بيجي ب الطغيان ممكن يكون ا ن ت ح ا ر ممكن يكون أ م ر ا ض ن ف س ي ة ممكن يكون كل ما يمكن أ ن يتصوره ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان رب العباد أ ه ل ك و أ خ ذ انا فرعون بالسنين و, و, و أ ر س ل له م آ ي ا ت بينات منها الطوفان ا ل س ل المويه السمحه الرايجه بت بتكتل الناس وسجطت عماراتها ك كبيرة تبقوا ت د خ ل في الكبيره و و م ي س م و ماشي ي ك موية ما موية ما موية موية تنار لا ما مويا تنار مويا عادية جاية الدفعة فدعا ربه اني مغلوب فانتصل ففتحنا أ ب و ا ب السماء م ب ا ء منهمل وفجرنا ا ل أ ر ض عيونا فالتقى الماء على أ م ر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر إ ن ا لما طغى الماء حملناهم في ا ل ج ا ر ي ة لنجعلها لكم ت ذ ك ر ة وتعيها أ ذ ن و ا ع ي ة بالماء بالطوفان والضفادع الضفاضع صمت ا ل آ ذ ا ن والقمم ل ج ل قمر ا ل ل ل ل ذكيت ا ب يحاول يحارب ا ل ج م ل يشيل ا ل ج ل ا ب ي ة يخطها في الشمس ج ل ي ك القمو يكركره ي يجيب الضوء يجرجر ا ل ج ل ا ب ي ة القمو يجرجر يجردها مداخر الضوء ق م ع ل ى قدر ه و الجراد ه ا ي الجراد الواحد ج ر ا ا د ل ده ح س ا الناس خايفين من الجراد في الجراد كل م ر ة يقولك خ ش مصر وما عرف جاي به وين وما شاء معارف ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة هذا بقى في مطارات في ت أ ش ي ر ة الجراد د لانه ت أ ش ي ر وتمنعوا وردت تلمعوا كيف الجراد ده جراد على بريصلاي اصلا ما يجيبوا ل ل ا م ة قال ل ي ك جراد بيجي في الباب باب الخشب ب ي أ خ ذ ا ل م س المسامير م ي ر ا ب ب ا يقع ا الخشب ا بيأخذ بيأخذ ل م بيأخذ الباب ح د د ي ا ل بقع تانية ر الزير لشيجر ا الدم الدم قال الزوال من الصباح الماء أي حاجة. أي حاجة ساينة الدم ف يفتح ليك دم من يقضي بيقى أي ف س أ ل و ا موسى أ ن يدعو لهم ربهم أ ن يكشف عنهم الرجس فك... فدعا موسى ربه وكشف الله عنهم الرجس وبعد ذلك بعد هذه ا ل آ ي ا ت ما زال فرعون م ص ر حتى أ غ ر ق في اليم وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو لقد كان لسبا في مسكنهم آ ي ة جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ب ل د ة ط ي ب ة ورب غفور س ب أ ح ض ا ر ة قبل ك د ه زالت ب م و ي ة بس م و ي ة بس لكن في ناس ربنا ق ل ت نزلو م و ي ت نار دير قوم شعيب أ خ ذ ه م عذاب يوم الظله سحاب يرمي نار سحاب بتاع م و ي ة يرمي نار ا ل ك ا ب ت ق ا ل ما بيعيد تاني ما ربنا ي ع م ل ه وربنا فيه يعني ن ا ت خ ي ل ه أ ن ا أ خ ش ى إ ن ه نحن درتك مستبين ن ت خ ي ل ن ه درك تاني ما بيحصل بيحصل لان ربنا في كلها بيقول وما هي من الظالمين ببعيد أ ش ا ن يذكر الناس ب ل د ة ط ي ب ة ورب غفور ناس سبب ذكرت مرتاحين جناين ياخي قال ليك المرا تحمل المكتل فوق ر أ س ه ا ا ل ق ف ة وتدخل الجنينه ما بتلقط بعدين مزروعه كيف الجار ذ ا ت ه يعني مش صف بتاع رمان وصف بتاع ا ا ب ر ت و ك ا ن وصف ب ت أ ك ي د ل ا يعني مشكل قال لك المربس تخش الجنينه وخات ا ل ك ف ة ف و ق ر ا س ه تطلع الجنين قد ا م ت ل أ م ك ت ل ه ا ب أ ن و ا ع الفواكه كلها ولا بمديده شوف, شوف نادي مرتاح كيف ولا بتمديده ا ل ك ف ة دي ب ت ت م ل ي فواكه ما بتقول لك ن ب ر ت و ك ا ن مافيا مافيا موز لا كله فيه قال فاعرضوا الاعراض عن الشريعه سبب من الحلاك. فارسلنا ع ر ض و عليهم سيدا ة ل عالمي ر أسدين موية. وجزء البحر وبعض الأخبار تقول أن الأسطول الأمريكي الخامس موية زيت الأمريكي البحر حصل تقول وبعض غريك غريك زيته ده لو قول ا ي واحد من المسلمين غرروا ويذروا ب غ لو لموا ل ع ا ل م السامي إ ل ذو ك ل ه أ ش ا ن ش ي غرروا ويذروا ب غ د ه الله ب غ ر ر ر و بدون مازور الدخل ب ر ا الله ب ر ه ب غ ر ر ر و وكان داري غررق او ك ل ه ب غررق لكن ملكه عناف ا مسلمين وفيها جوامع وفيها حاجات ك و ي س ة الله ما داري غرقا عشان ك ذ ا ح س ا ياخي أ سيد العلمي و بدلناهم بجنتيهم بعدنا ي ل جناينتهم جناين على ا ن ت ذ ى الطرق、سفر. سبع يوم تمشي في جنينه سبعه يوم تمشي في جنينه قال فاعرضوا فارسلنا عليهم سيد ا ل ع ر ي م وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أ ك ل خمط أقل خمط و أ س ل وشيء من سد ر قليل الجناين دو كله اتحولت السد المنجا ا دمر الجناين ف ض ل شنو قالك القران قالك كان ده ما كلام زول ده ما ت ح ل ل سياسي لا تكلم قاطع ر آ ن ق الكلام ذا قال عنهم شنوغا قال ذواته اكل خمط شجر قال لك ما في أ ي ف ا ئ د ة بعض هذا التفسير يقول أ ن ه عشر ا ل ع ش ر ا ل و ا ح د ة الجنائن بقت عشر كلها عشر و أ ث ل ا ل أ ث ل د ه كل شك و ما فوق اي حاجه قال لك و ر ق ما فوق ورقه ورق الصفق د الصفق ده ما فوق و احسن ح ا ج ة خلاله م السدر النبك والنبك ذ ا ت ما ب ي س ت ا ه ل و ا قليل وشيء من سدر قليل النبك ذ ا ت ما كتروا يعني د م ر و ا خ ل ا ل ه م العويل العشب و س ج ر الشوك وحبه نبك النبك جات م ف و فائده ك ث ي ر ة لكن ح ب ت نبك بس وشيء من ز د ر خليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إ ل ا الكفور وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظ ا ه ر ة وقدرنا فيها ا ل س ي ر ة سيروا فيها أ ي ا م ا وليالي آ م ن ي ن فقالوا ربنا باعد بين أ س ف ا ر ن ا وظلموا أ ن ف س ه م فجعلناهم أ ح ا د ي ث ه ومزقناهم كل ممزق أنا ده ا ل ق ر آ ن جاب الكلام ده ليه عشان ن ت س ل ى عشان في حي ا ج تحصل ت ا ن ي وممكن تتكرر وعشان ن ا س يتجنبوا قال إ ن في ذلك لايات لا لكل صبار شكور ومن الرزائل ومن السوء ومن ا ل ف ش ومن الفساد ومن كل ما ي غ ض ب الله سبحانه وتعالى وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه يستفاد من مثل هذه ا ل أ ح د ا ث أ و ل ا اليقين ب ق د ر ة الله تعالى وليس م ع ر ف ة الله ل أ ن ن ا نعرف الله لكن هذا يزيد المؤمن يقينا والمسلم إ ي م ا ن ا أ ن كل شيء ف ي ي د الله و أ ن الله لا يعجزه شيء و أ ن ه لا إ ل ه غيره ولا رب سواه و أ ن الكون قبضته و أ ن كل شيء لا يخرج من يده سبحانه ثانيا يذكرنا بنعم الله علينا إ ذ ا أ س ى بعض الناس سلمنا واذا إ ذ بكى بعض سعدنا الناس و إ غرق بعض الناس سلمنا و إ ذ ا تشرد بعض الناس أ و ي ن ا أ ن نذكر نعم الله علينا وضع نفسك في مكانهم كان يمكن أ ن يحدث هذا حتى في السودان وفي أ ي بلد إ س ل ا م ي وقد يكون من ا ل م ش ض ر ر ي ن وهو مسلم عليك من خلال هذه ا ل أ ح د ا ث والوقائع بعد أ ن تعرف أ س ب ا ب العذاب والدمار والهلاك وهلاك القرى في ا ل ق ر آ ن أ ن تستفيد ثالثا ينبغي أ ن نجتنب كل ما من ش أ ن ه أ ن يهلكنا أ ن ا ه ل ك و ف ي ن ا ل ص ا ل ح و ن قال نعم إ ذ ا كثر الخبث وعلينا حتى ولو ظهر الفساد وتفشت وتفشى الشر علينا أ ن لا نستسلم له و أ ن ندفعه ه ر وأن ن وأن ا ولعل رئيس جمهوريتنا إ ن لم يكن في ط في في في كينيا لعله في طريقه إ ل ى كينيا لتوقيع الاتفاق ا ل أ خ ي ر مع العام المحافظة نسيجهم القيم وأخلاقهم والمحافظة على على على نهايته ينذي الناس وهذا أيضا جدا ويلقي كبير في 2004 دور س ل ا م ة المجتمعات و أ م ن الجميع خ و الف... ال... ال... العذاب ن ا إ ذ ا نزل العذاب يعم هكذا يقول تعالى واتقوا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ ا ص ة واعلموا ان الله شديد العقاب عشان ما يجيك شك ربنا شديد العقاب فعلينا أ ن أن نحاصر الشرط فلولا كان من القرون أ و ل و بقيه ينهون عن الفساد في الارض إ ل ا قليلا ممن انجينا واتبع الذين ظلموا ما اجرفوا فيه وكانوا مجرمين علينا ان نحاصر ونضيق دا دا دائره الشر عسى الله تعالى ان يحفظ امتنا وان يحفظ مجتمعاتنا ولا نشمت على الكافرين الذين اصابهم ما اصابهم لا نشمت عليهم لكن نذكر بان الافعال والخصال والاخلاق والصفات هي التي تجر على الناس الدمار والويل ة والهلك ا لا ن ش م ت عليهم ن س أ ل الله ان يرفع عنهم البؤس ويجوز مساعدتهم وتقديم العون لهم إ ن لم يكونوا محاربين ل ل إ س ل ا م ولا معادين له أسأل أن وأن المسلمين الله تعالى أن يتقبل وأن يحفظ الديارة والبلاد اللهم اجعل ديارنا وديار يحفظ وبلادنا وبلاد المسلمين أ م ن ا رخاء سخاء يا رب العالمين اللهم احفظنا من الزلازل ومن الفتن والبلايا و ا ل أ م ر ا ض والهموم والحروب يا رب العالمين اللهم أ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا اللهم أ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا اللهم امنا في اوطاننا اللهم رئيس جمهوريتنا بالحق يا رب العالمين واجعله ممن ينقاد الى الشرع وممن يحكم بالدين يا رب العالمين اللهم خذ بيده ووفقه لكل خير لما يفيد البلاد والعباد ويفيد المسلمين خ ا ص ة يا رب العالمين اللهم اصلح امرنا أص... اللهم أ ص ل ح شبابنا اللهم أ ص ل ح فتياتنا اللهم أ ص ل ح نساءنا اللهم أ ص ل ح أ ط ف ا ل ن ا يا رب العالمين اللهم أ ص ل ح ن ا جميعا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة